سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك هذا اللقاء كنا قد وعدنا أن يكون تتمة لموضوع الشفاعة والكلام عن شبهات منكر الشفاعة وكيفية الرد عليهم ثم نختم الكلام حول هذا المبحث بما ذكره المصنف حول طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن مقدمة حول موضوع الجنة والنار فنبدأ بذكر الشبهات التي ذكروها حول موضوع الشفاعة وبعض النصوص التي أشكلت على بعض الناس ومن ثم أنكروا الشفاع ذكر الإمام الآجري عن يزيد الفقير قال كنا بمكة من وطانها وكان معي أخ لي يقال له طلق ابن حبيب وكنا نرى رأي الحرورية فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه قدم يعني إلى مكة وكان يلزم في كل موسم فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالف هذا الرجل يبين لنا أنه كان يأخذ بقول الخوارج والخوارج ينكرون الشفاعة كما ذكرنا وهو مذهب المعتزل ينكرون الشفاعة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمة ينكرون ذلك فكان يأخذ بقول الخوارج إلى أن أتى جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه إلى مكة في موسم الحج قال فسألناه عن ذلك فنظر في وجوهنا وقال من أهل العراق أنتم فقلنا نعم فتبسم أو ضحك وقال أين تجدون في كتاب الله عز وجل يعني فين التعارض ما بين أحاديث الشفاعة المتواترة وبين القرآن قلنا حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بقارجين منها وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأشباه ذلك من القرآن فقال رضي الله عنه أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ قلنا بل أنت أعلم به منا قال رضي الله عنه فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كنت معايشا لنزول القرآن ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل قلنا وأين الشفاعة؟ قال في سورة المدثر فقرأ علينا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقوض مع الخائضين وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَوْنَهَا حَلَّت لِمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله تبارك وتعالى تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضح فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب الماء إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح لم يصب الا من شاء الله ولم يصب الا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا الا اصابه ذلك النضح فاخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنه ثم اذن للشافعين ان يشفعوا فشفعوا لهم فادخلهم الجنه برحمته الشافعين محل الشاهد ان جابر بن عبد الله بين لهم انهم يفهمون هذه الآيات ليس على وجهها إن الشفاعة لا تنال أهل الكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن الشفاعة الواردة في هذه الأحاديث إنما هي في عصاة المسلمين وكما ذكرنا من أنواع الشفاعة أيضا في رفع درجات المؤمنين إن هذه الشفاعة تنال كل مسلم ومسلمة فالآيات التي ورد فيها نفي الشفاعة فإنها محمولة على هؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين وعن يزيد ابن صهيب قال مررت بجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار قال وكنت يومئذ أنكر ذلك قلت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هؤلاء لا يخرجون من النار وأنتم تقولون أنهم يخرجون بالشفاعة من النار فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال رضي الله عنه دعوا الرجل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 قراتها كان ينبغي عليك أن تقرا ما قبلها لتعرف أن الخطاب موجه لأهل الكفران لا لاهل الايمان اما الايات الوارده في القرآن وفيها نفي الشفاعه من نحو قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ومن نحو قول الله جل وعلا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فأهل العلم بيّنوا خطأ من فهم هذه الآيات على أن فيها دليل على إنكار الشفاعة مطلقا قال الإمام الطبري هذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة يعني أن هنا نكر في سياق النفي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة نكرة شفاعة في سياق النفل فتفيد العموم إذن لا تنفعها كل شفاعة إلا أن العلماء يعرفون أن العام عادة ما يكون له مخصص وبعض أهل العلم يقول إن العام لابد له من مخصص فهذه الآيات وإن كان مفرجها عام إلا أن المراد بها خاص وذلك لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة شفاعة الأهل الكبار من أمته إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فتبين بذلك أن الله عز وجل قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن قوله ولا يقبل منها شفاعة إنما هي لمن مات على الكفر غير تائب إلى الله عز وجل الإمام القرطبي في تفسيره يقول أن مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وأنكرها المعتزلة وقالوا بقلود المؤمنين من المذنبين إذا دخلوا النار وهذا بطبيعة الحال يخالف الأخبار المتظاهرة بأن من كان من العصات المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين هذا يعارض تلك الأحاديث والقاضي عياض يرى الرد على مثل هذا بأمرين الأمر الأول التواتر للأخبار في هذا المعنى تواتر الأحاديث في شأن الشفاعة فإذا هذا نص قطعي الثبوت لأنه نص متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول ولم يبدو من أحد منهم في عصر من الأعصار نكير فظهور روايتها وإتباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة في ذلك إذن كيف نرد على شبهة أن الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة في قوله جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة وفي قوله جل وعلا ولا تنفعها شفاعة نقول الرد على أحد أمرين أولا أن هذه النصوص عامة وهي مخصصة بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة الأمر الثاني إجماع السلف على تلقي هذه النصوص المثبتة للشفاعة إجماعهم على قبولها من الآيات أيضا التي أشكلت على بعضهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فقالوا هنا ربنا تبارك وتعالى يقول ولا شفاعة قال الإمام الطبري لا شافعا لهم يشفع عند الله وهذا لا معارضة فيه لأن الله عز وجل بعد أن قال ولا خل ولا شفاع قال والكافرون هم الظالمون فالخطاب موجه لهؤلاء الكفر قال الإمام الطبري فلا شفع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنيا فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة بالجوار بالخله. لكن بطل ذلك كله يومئذ قال وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص نفس الكلام هذه الآية مخصصة معناها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة لأهل الكفري لأن أهل ولاية الله أهل الإيمان يشفع بعضهم ببعض وقد ورد في ذلك النص الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قال قتادة يقول في ذلك قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين من الآيات أيضا الآية الرابعة خول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأكثر المنكرين للشفاعة يحتجون بهذه الآية قال الإمام الطبري فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم الشفاعة ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض ده الآية نستدل بها لا ننكر بها الشفاعة ده نستدل بها على الشفاعة لأن ربنا بيقول فما تنفعهم شفاعة الشفعين يبقى فيه ناس حيشفعهم لكن في ناس لن تنفعهم شفاعة الشفعين وهم أهل الكفر كما ورد في سياق الآية والإمام القرطبي أيضا قال هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين وذلك أن قوم من أهل التوحيد يعذبوا بذنوبهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة فاخرجوا من النار وليس للكفار شفيع يشفع فيهم والعياذ بالله تعالى الآية الخامسة التي استدل بها أيضا قول الله تبارك وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبس لنفس بما كسبت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 أيضا تحمل الآية على ما حملناه من قبل في الآيات كما قال الإمام القرطبي أي ليس للكافرين من ولي يمنع من عذابهم ولا شفيع واستدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وبقول الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فقال الإمام ابن كثير ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك الكلام في المشركين من قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير إذن هذه آيات سبع استدلوا بها على نفي الشفاعة وبينا أنها محمولة على أهل الكفر وعلى أهل الشرك وأنها تحمل إن كانت عامة على ما خصصه النص المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى ولا تكون إلا بعد إذنه تبارك وتعالى هذه الآيات تتضمن عدة نقاط أساسية تبين أن الشفاعة حق خالص لله تبارك وتعالى وملك له عز وجل لا يشارك فيه غيره وأن الشفاعة لا يستحقها إلا أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله جل وعلاه وأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وقد بينا ذلك في عرضنا في المحاضرة السابقة للشفعاء فآية الكرسي فيها بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى فلابد من الشرطين إذن الله جل وعلا ورضاه وورد في كتاب الله جل وعلا آيات تبين هذا المعنى وتؤكد عليه كقول الله جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا هذه الآية جمعة الشرطين يأذن ويرضى وقوله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فأمر الشفاعة بيد الله تبارك وتعالى وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه إلى آخر هذه الآيات التي بيّنت هذا الأمر أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى ولتكن إلا بعد إذنه ورضاه فعلى المسلم أن يكون حريصا على نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأسباب الموصلة لنيل ذلك الشرف العظيم يقول المصنف من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليطلبها من الله عز وجل كأن يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك ويتبع ذلك بالعمل الصالح الموجب لها كإخلاص العباد لله وحده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له فلو قال الإنسان بمثل ذلك اللهم ارزقني شفاعة نبيك اللهم آتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص وفي القول والعمل وفي طلب الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك إن شاء الله سبب في أن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم على ما هم عليه من الصلاح وما حازوه من الشرف كانوا حريصين أشد الحرص على نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل ويطلبون ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. روى الترمذي وصححه الألباني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم أنا فاعي قال قلت يا رسول الله فاين أطلبك قال صلى الله عليه وسلم اطلبني اول ما تطلبني على الصراط ادور عليك فين قال في البداية على الصراط قال قلت فان لم القك على الصراط قال صلى الله عليه وسلم فاطلبني عند الميزان قال فإن لم ألقك عند الميزان قال صلى الله عليه وسلم فاطلبني عند الحول يبقى الصراط والميزان والحول فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن وهذا الحديث فيه عدة فوائد وأعظم ذلك الحرص على طلب الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل الصحابة رضوان الله عليه وأن طلب الشفاعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله ذلك فلا يجز طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوفاته صلى الله عليه وسلم ولذلك لو دع الإنسان بمثل ذلك وداوم على هذا لكان حسنا وفي الحديث بيان المواطن التي نطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الصراط والميزان والحوض وفيه أيضا أن الإنسان مهما بلغت به درجات الصلاح والتقى لا ينبغي أن يستغني عن الشفاعة فقد سألها من هو أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونهم إذن علينا أن نقصر في الدعاء بمثل ذلك قال الإمام النووي ناقلا عن القضع يوم أنه قال وقد عرف بالنقل المستفيد سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الشفاعة لكونها لا تكون إلا للمذنبين أولا قلنا أنها ليست للمذنبين فقط بل هي أيضا للمؤمنين والشفاعة لكل مسلم فإذن لا ينبغي قصر الشفاعة هذا المعنى وقد ذكرنا عشرة أنواع لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بأن سؤال الإنسان ربه الشفاعة فيه تعد من وجه لكونها لا تكون إلا للمذنبين فنقول فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب ولزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصير وكل بني آدم خطاء والكل محتاج إلى العفو غير معتد بعمله يشفق أن يكون من الهالكين فيلزم كل من قال بمثل هذا القول ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف فعلى ذلك من يقول لا نطلب الشفاعة لأن هذا معناه أننا نقر بالذنوب وأننا نرتضي الذنوب نقول هذا لا وجه له بحال تبين لنا من دراسة مبحث الشفاعة عدة أمور أولا بينا أمور منهجية تخص منهج التلقي عند المسلم الذي يتمثل في الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح والصحابة رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان وبينا أنه لا يجوز بحال أن نعارض النص الشرعي بالعقل أو بالرأي أو بالقياس وجاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المقام المحمود الذي وعده الله بأنه الشفاعة الكبرى وحكينا في ذلك من نقل الإجماع على ذلك بينا أن الآيات التي نفت الشفاعة المقصود بها نفي الشفاعة في حق الكافرين أو الشفاعة بدون إذن الله عز وجل وهي في ذاتها دليل لإثبات الشفاعة وبينا أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا تكون إلا برضاه عن الشافع والمشفوع بينا أن القرآن أنكره ونفى الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها أهل الشرك التي تدخل في اتخاذ وسائل دون الله تبارك وتعالى وبينا أن الأدلة من السنة المطهرة تواطرت على إثبات الشفاعة على عكس ما يذهب إليه الخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهما اختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشفاعات وذكرنا عشر أنواع من الشفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له السيادة على الخلق تشريفا له وتكريما وأيضا تبين لنا أن من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار لأمته الشفاعة يوم القيامة حتى تعم الرحمة للجميع وتنال كل مسلم وبين أن ذلك يستوجب منا مزيد قرب وحب للنبي صلى الله عليه وسلم قرب بالقلب فيكون القلب أكثر حبا وتوددا للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي حبيبي سيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته شفاع لأمته وأنه قد تواترت الروايات بأحاديث الشفاعة الكبرى في إراحة الناس من الموقف وطلقتها الأمة بالقبول ورواها أئمة الحديث في كتبهم وهذه الشفاعة الشفاعة الكبرى بيّن شأنها والأحاديث الواردة فيها قلنا أيضا أن شفاعة الكبرى يتأخر عنها أولو العزم من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويأذن الله له في الشفاعة بينا أيضا موقف الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من شأن الشفاعة الكبرى وبينا أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في الإيمان بالشفاعة الكبرى وبالشفاعة في رفع الدرجات لكنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر وفي من دخل النار وبينا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا أهل التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات اختصاه الله عز وجل بها دون سائر الأنبياء وبينا أن الأطفال يشفعون لآبائهم كذلك تحصل الشفاعة لمن مات وصلى عليه نفر من الموحدين فيما بينا من أنواع الشفعاء وبينا أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة وكذلك كل ظلوم وكل غالم في الدين مارق منهم وبينا أن أعظم الشفاعات شفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين تبارك وتعالى والتي لا يكثر السؤال عنها وإنما ينبغي أن نوليها أشد الاهتمام وبينا أن أسعد الخلق بالشفاعة يوم القيامة هو أكثرهم تحقيقا للتوحيد والإخلاص وأن الشفاعة تنال كل مسلم بإذن الله تبارك وتعالى وأن الشفاعة تنال كثير من الناس كمن يحافظ على الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة ولمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء وغيرهم من أنواع من تنالهم الشفاعة كما بينا في المحاضرة السابقة وبينا في الختام مذهب أهل الحق أن أهل الكبائر والمعاصي لا يخلدون في النار وهم في مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم وأن من دخل النار منهم فإنه يعذب بالقدر الذي قدره الله له ثم يخرجون من النار وقد تدركه الشفاعة فلا يدقل النار وأن المسلم الحق هو الحريص على نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتهد في تحصيل أسباب ذلك بهذا نكون قد أتممنا الكلام عن بحث الشفاعة فقال المصنف بعد ذلك دار الجزاء قال الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القرار الجنة أو النار أما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في قبره ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة وامتحان المجانين ومن مات في الفترة على فترة من الرسل يعني لم تبلغه الدعوة فمات على الفطرة ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وأعمالهم فريق في الجنة وفريق في السعية إذن المصنف هنا يبين لنا الأصل في شأن الدور وهي ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة جنة أو نار فيقول أن العمل بطبيعة الحال ينقطع في الدنيا بوفاة الإنسان ولا ينقطع عمله الصالح طالما كان له علم ينتفع به أو ولد يدعو له أو صدق جارية تصدق بها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يصنع الأحياء للموتى من أعمال يهجونهم ثوابها مما بيّن قبل في الكلام عن البرزخ فلا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القرار فيبقى في مشاهد القيامة بعض الأمور أيضا ففي البرزخ وعرصات القيامة يكون في البرزخ سؤال الملكين الميت في قبره كما وضحنا ويدعى الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة كما بينا أيضا في تعرف أهل الإيمان لربهم والعلامة التي جعلها الله له ويعرفه بها أهل الإيمان يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وكذلك ورد الشأن بأمر امتحان المجانين ممن ذهبت عقولهم ومن مات في الفترة فلم تبلغه الرسالة يمتحنون في عرصات الموقف ثم يحكم الله بين العباد حسب الإيمان والأعمال ويكون التقسيم إما إلى جنة وإما إلى نا قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات, في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين الله جل وعلا قال في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون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 وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك, فأولئك في العذاب محضرون هيا تهيئوا أننا الآن بعد هذه المشاهد العصيبة التي تذاكرناها والتي علمنا من خلالها هول المطلع وأهوال يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب وأن يهون علينا هذا اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة مما نعد فنعوذ بالله أن نعذب يوم القيامة ربنا لا تخزنا يوم القيامة ربنا لا تخزنا يوم القيامة ربنا لا تخزنا يوم القيامة تهيأوا وتخيلوا أنكم الآن ستضعون أول قدم في الجنة فإلى ذكر الجنة تطيب الأنفس وصدق الإمام ابن القيم حين سمى كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح الجنة كما يقول المصنف دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة وبطبيعة الحال إذا ما ذكرنا الجنة فينبغي أن نتبين كل شيء عنها فإنها هدفنا إنها دار مستقرنا فكيف بالله نعيش لهدف لا نعرف عنه شيئا فكيف بالله تهف النفس إلى شيء لا نتبينه على الحقيقة دار أعدها الرحمن لنا بيده سبحانه وتعالى كيف بالله لا تتعطش الأنفس لمعاني وأحوال أهل الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة واحدة في الذات متعددة في الصفات فللجنة أسماء كثيرة أعظم الأسماء الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَتُسَمَّى جَنَّاتُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا وَهِيَ جَنَّةُ عَدْنُ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ رَنَاتِ عَدْنٍ مَفَتَّحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابَ وَهِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصير وهي جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وهي جنة المأوى أما وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهِيَ دَارُ السَّلَامُ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وهو وليهم بما كانوا يعملون الجنة هذه أشهر أسمائها أما مكانها فإن ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن مكانها قريب من صدرة المنتهى كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة مئة درجة اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله اللهم اجعلنا من أهل الجهاد في سبيلك كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض شفت لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث ويرفع بها درجة انظروا إلى عظم هذا الأج ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة إذن الفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن مكان الجنة فإذن الفردوس الأعلى فوقه العرش والفردوس الأعلى تحته جنات ومن الفردوس الأعلى تتفجر أنهار الجنة فإنها والله لدار المقام طيبة المقام إنها والله فيها ما لا علرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وقال الأرنوط في تعليقه إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة فإذا قبضت نفسه جعلت في حرير بيضاء فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيب من هذه إذن في ذلك دلالة على أن هذه الروح الطيبة التي يصعد بها إلى السماء حتى تصل إلى الجنة وتسبح بعد ذلك في الجنة كما بينا في حواصل طير خضر إذن الجنة فوق السماء والجنة كما بينا جنة الفردوس الأعلى فوقها عرش الرحمن وهذا يتماشى مع قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وقوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أي يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أي على السماء كما بين ذلك سلفنا الصالح إذن كان الجنة تبيننا وللجنة أبواب ولهذه الأبواب بعض الأسماء ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير الأحاديث دي كلها ابتدين واجبات عملية ذكر الجنة بالذات لابد أن الواحد يتهيأ لكل الأسباب التي جعلها الله عز وجل سبيلا لدخول الجنة فمر بنا من آمن بالله ورسوله وإقام الصلاة وصوم رمضان ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله هذه أربعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة فعلى العبد أن يجمع بين العمل الصالح وأخيه وأن يؤمن على عمله الصالح بأعمال صالحة فإذا كان هذا العبد يصلي الفريضة يصلي معها النوافل حتى إذا ما نودي عليه ينادى من الباب الذي كان يطقن في الدنيا فيقال يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وهذا الذي يخرج زكاة ماله فإنه ينبغي أن يؤمن عليها بصدقات فمن كان من أهل الصدق دعي من باب الصدق وهذا الذي جاهد في سبيل الله بيده وتهيأت له الأسباب لذلك ينبغي أن يجمع بين هذا الجهاد وبين الجهاد الآخر كالدعوة إلى الله جل وعلا وكالجهاد العلمي وجهدهم به جهادا كبيرا وجهاد النفس والجهاد الشيطان الجهاد الاكبر فدائما يجمع بين الشيء ونظيره وإذا كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فعليه أن يصوم شهر رمضان وأن يؤمن على ذلك بصيام الأوقات التي حسن النبي صلى الله عليه وسلم على صومها كصوم ست من شوال وصوم الأيام الأول في العشر الأول من ذي الحجة لسيما صوم يوم عرفة لغير أهل الموقف وكصوم يوم تسعاء وعاشراء وكصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس ونحو من ذلك فقال أبو بكر رج الله عنه بأبي أنت وأمي رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها الله أكبر على علو الهمة فهكذا ينبغي أن يكون صدق هذه الأمة قدوتنا فإذا ما أردنا أن نكون في رفقته فلنصنع صنيعه إنه لا يدع بابا من أبواب الخير إلا وشارك فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم إذن للجنة أبواب وبعضها له اسماء كباب الريان لأهل الصيام وأبواب الجنة واسعة سعة عظيمة ففي صحيح مسلم عن عطبة بن غزوان رضي الله عنه قال ذكر لنا أن ما بين مصرعين اللي احنا بنول عليهم الضرفتين بتوع الباب ما بين المصرعين من مصاريع الجنة لما تفتح الباب كده على مصرعيه يعني تفتحه تماما تكون المسافة من المصرع دا للمصرع دا دي. قال عدب بن غزوان ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة هذا مما لا يعلم بالرأي فلو حكم الرفع ولا يأتين عليها يوم وهو كضيذ من الزحام يعني سيكون زحام شديد جدا في هذه المساحة الشاسعة عند دفول الخلائق من أهل الجنة الجنة وفي الصحيحين عن أبي هرير رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلح وفي آخر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصر عين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة وبصرة من بلاد الشام أي في ذلك الدلالة على أنها تكون ذات مساحة شاسعة جدا وأبواب الجنة ثمانية كما بين ربنا تبارك وتعالى قال جل وعلا وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم إذن ثبت بالنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة ثمانية أبواب وأبواب الجنة مفتحة لأهلها قال الله جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا هذه الأوقات بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أيضا بعض الأعمال التي ينبغي أن نهتم بها ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فنعوذ بالله من التشاح والتباغض والتحاقد والغل ونعوذ بالله من الفرقة والشتات إن حدث نزاع بينك وبين أخيك إن حدث نزاع بينك وبين أهلك لا ينبغي أن يصل إلى حد الشحناء والبغضاء وإنما إصفح يصفح عنك واعف يعف عنك فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا إذن علينا أن نتحرى هذا المعنى تجديد التوحيد وتجديد تصفية القلوب كل اثنين وخميس ومن الأمور كذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فتفتح أبواب الجنة يا باغي الخير أقبل في رمضان وكذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أن يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام حول مسائل حول الجنة والكلام عن وصفها ونسترسل في ذلك ونتكلم عن بعض المسائل العقادية الخاصة بعقيدتنا في الجنة والنار مثل مسألة فناء الجنة والنار والخلاف الذي وقع بين العلماء في هذا وكيفية الرد على تلك الشبه إن شاء الله تبارك وتعالى على مدى المحاضرات القادمة وتصوروا أننا سنأخذ نحو محاضرتين أو ثلاث في ذكر هذه المسائل الخاصة بالجنة ثم ننتقل بعد ذلك لصفة النار وننتهي إن شاء الله من الجزء الخاص بالإيمان, بالإيمان باليوم الآخر فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه وأن يدخلنا الجنة جنة الفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم